أثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل ما توجيهكم حفظكم الله في رجل لا ينفس عن نفسه الهموم والمصائب التي تأتيه ويقول لا أشتكي إلى غير الله وهل ورد أن المسلم لا بأس أن يشتكي لأخيه المسلم في حديث أو أثر أثابكم الله هذا ما يوجه هذا يقال نسأل الله لك الثبات شخص لا يشتكي إلا إلى ربه هذا إنسان مؤمن ينفس الضعيف امثالي اما اذا كان عنده قوه ايمان وصبر وتحمل تنصب عليه المصائب تصيبه الشدائد فلا يشتكي لأحد هذه قوة ايمان هذه قوه ايمان اذا نوى انه صابر محتسب وكان السلف يكظمون الالهه لا يتاوه عند الالم كله حتى لا يحس أحد أنه مريض أين هذا من حالنا اللهم استعلم فمثل هذا على خير عظيم إذا كانت نيته صالحة أنه يصيبه البلاء فينصب وجهه لله ويستعين بالله هذا بخير المنازل عند الله سبحانه وتعالى ولذلك الشكوى إلى الله ومن أنزل حاجته بالله كفاه الله همها. وغمها وكربها وجعل الله له ضيقها سعة وأما بالنسبة للشكوى جائزة يجوز أن يشتكي الإنسان إلى الغير بشرط أن لا يكون متسخطا على القضاء والقدر والدليل على جواز الشكوى ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعائشة رضي الله عنها ورأساه قال بل أنا ورأساه وفي الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا ذكر يوم الخميس بكى وقال يوم الخميس ما يوم الخميس اشتد وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخميس وقيل له يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا فقال إني أوعك ما يوعك الرجلان منكم فهذا كله لم يكن على سبيل التذمر ولا التسخط من القضاء والقدر فمن ابتلاه الله ببليه وكظمها وخاصة إذا كان يرجو فيها الثواب من الله سبحانه وتعالى فهذا من قوة الإيمان ومن قوة اليقين بالله عز وجل وليس في هذا ضعف ولا خور ولا إساءة بل صاحبه صاحب ذلك محسن ما دام انه يخلص لوجه الله عز وجل واذكر ان الوالد رحمه الله اصيب بمرض تحت جسدي كانت حساسيه ما أكثر من سنتين الى قراب الثلاث سنوات لا نعلم انه مصاب بها وهذا كثير يعني علماء والاخيار خاصه من هو قدوه يكون إيمانه قوي بالله قويا بالله سبحانه وتعالى ولا يشتكي ولا, ولا يتسخط ولا يتذمر وأعرف من اصدقائه رحمه الله رجلا كان من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الحسن لا, لا يعرف عنه أنه يوم من الأيام اشتكى من أحد وعاش أكثر من ستين سنة لا يعرف عنه أنه يوم حتى أن الشيخ بن صالح رحمه الله كان من حفاظ القرآن كان يريده أن يأم بالناس في المسجد، وقال له أنا لا استحق الإمامة وذكر عيبا بسيطا جدا في نفسه قال أنا ما أستحق أن يكون إماما هذا الرجل بلغ هذه السن رحمه الله برحمته الواسعة ورحمه جميع اموات المسلمين ولا يعرف عنه أنه اشتكى يوما من الأيام من شيء لا في جسده ولا في الناس يوسع الضيق يرضى بالضيق الرجل المؤمن الكامل في ايمانه القوي في ايمانه الايمان إذا, اذا استحكم في شعب القلب اشتغل صاحبه بالله واذا اشتغل بالله له عن الخلق واحتقر الناس يقول ماذا يصنع لي الناس ينزل به المرض ويقول الله امرضني الله اسقمني وما لي الا الصبر وهذا لا يمنع أن يأخذ بالسنة من العلاج والتداوي لكن نحن نتكلم على الشكوى فالشكوى يسلم منها من كمل إيمانه ما أين ذكرت الشكوى؟ ذكرت في المصيبة والبليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في يوم العيد وقال يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإني أريتكن أكثر حطب جهنم قلنا يا رسول الله ولما قال إن كنا تكثرنا الشكاية الشكاية بمجرد أن ياتيه دبوس يصيح أصبعي أصبعي ضربني دبوس ويعطيك تفاصيل الدبوس من حديد من نحاس على المكتب على السيارة ما يشتكي وينفض كل شيء ويشغل نفسه ويشغل الناس لأن كثرة الشكاية تشغل الإنسان تشغل أولاده تشغل زوجه تشغل وتشغلهم عما هو أهم وقال إن كنا تكثرنا الشكاية الذي يتذمر من كل شيء ويتسخط من كل شيء ويضجر من كل شيء هذا أمره على خطر لأن الله أنعم عليه بنعم عظيمة كثيرا فإذا أصبح يشتكي لا يرضى عن ربه والعياذ بالله يأتي يوم وقد استحكم الشيطان به والعياذ من ونسى الله السلامه والعافيه حتى تزل قدمه فتجده يشتكي من كل شيء ولذلك ينبغي للمسلم ان يعود نفسه على الالتجاء الى الله والاعتصام بالله والرضا بالله سبحانه وتعالى مساله انه يصيبه البلاء ولا يشتكي غالبا ما تاتي بسبب المعرفه بالله سبحانه وتعالى لانه يعلم ان الله سبحانه وتعالى هو الذي امرضه وإذا مرضت فهو, فهو يشفيني فلا شافي إلا الله سبحانه وتعالى يعلم هذا وثانيا يعلم أن هذا المرض جاءه بسبب ذنب وحينئذ يقول أستر نفسي أنا المسيء وأنا المخطئ وربي فضله عظيم ولو اخذني بذنوبي كان أهلكني والأمر الثالث يعلم أنه إذا أصيب بالمرض غفرت ذنوبه ورفعت درجته وعظم أجره عند الله ويتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما اقرن هذا الأمر ولا تنساه رحمك الله في أي شيء يصيبك إن الله إذا أحب قوما ابتلاه فقدر الحب يأتي البلاء تخرج في بعض الأحيان فلا ترى إلا همًا وغمًا وضيقا وكربا تطلب الرزق فتقفل في وجهك أبواب الرزق تطلب العمل فتقفل في وجهك أبواب العمل تأتي تريد تتعالج فلا تجد أحد يلتفت إليك وغيرك مسهل أموره ميسرة تريد شفاعة أحد يشفع لك ما في أحد يشفع لك تريد شيئا حتى ولو تتبلغ به ما تجد فإذا ضاق الإنسان ازداد هذا الضيق عليه ضيقا لكن إذا قال سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له النبي صلى الله عليه وسلم ما يكذب اذا أنا أصبر ووعدني الله عز وجل على لسان رسوله بالخير فإذا به في هذا الضيق في هذا الهم في هذا الغم إذا به يتلذذ تمر عليه خمس سنوات وهو في البلاء الذي يشتكي يقول أنا لي خمس سنوات وأنا أعاني من كذا وهذا يقول لنفسي الله أكبر خمس سنوات مضت علي ذهب الضمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله لو مضت علي هذه الخمس سنوات ومعي بصري هل نلت هذا الأجر العظيم؟ لو مضت علي الخمس سنوات ومعي عافيتي هل نلت هذا الفضل العظيم فإذا به يزداد رضا عن الله عز وجل كلما ازداد أمد البلاء ويزداد محبة لله حتى انه يتلذذ بالبلاء لكن هذا كله ليس معناه ترك السنة ومخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم إنما المراد أن يكون منبعثا من كمال التوحيد من كمال التوحيد والعمل بالوارد فالذي يشتكي إلى ربه فانه مكفي الهم مكفي الغم ميسر العسر موسع الضيق لانه اذا نصب وجهه للحي القيوم وتوكل على الحي الذي لا يموت فقد افلح وانجح واصاب الخير والذي لا يعرف الله سبحانه وتعالى كمال المعرفه ولا يعرف المخلوق تمام المعرفه يعني هذا المخلوق الذي يشتكي إليه لا يملك له نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا بل لا يملك له من دون الله شيئا أي شيء فلذلك الشكوى إذا كانت لله فهي كمال توحيد كمال إيقان وصاحبها بخير المنازل عند الله متق الله ولزم السنة بالأخذ بالأسباب وأما إذا كان الإنسان يكثر الشكاية خاصة على سبيل التضجر والتسخط فنصى الله السلامه والعافية على شر عظيم وبلاء وخيم اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم اجعل ما أصابنا في هذه الدنيا علوا للدرجات وغفران للسيئات ومضاعفة للحسنات اللهم انا نسألك بعزتك وقدرتك وعظمتك إله الحق ما ابتليتنا من بلاء إلا صببت وأفرغت علينا من الصبر أضعاف أضعاف ما نرجو ونأمل حتى ترضى عنا وتجعل صبرنا لوجهك واحتسابنا لأجرك اللهم اجعلنا من الفائزين واجعلنا من الغانمين ولا تجعلنا من المحرومين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتولنا بلطفك واستر عيوبنا وأمن روعاتنا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اغفر لنا ولوالدينا مغفره تامه كامله برحمتك يا ارحم الراحمين واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين